طيب حكم تطهر المرأة بفضل الرجل نقل أنه الإجماع ولا إجماع نعم فيه نظر فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي أحسنت لكن هذا هو الصواب أنه يجوز للمرأة أن تتطهر بفضل الرجل والأولى أن يعني تستعمل غيره تتطهر بغيره لكن جواز يجوز واستعمال الماء منهما جميعا يغترفان منهما حكمه ما في خلاف هذا يجوز نقل الاتفاق ونقل عن أبي هرير الخلاف لكنه لم يثبت وبعضهم حكى عن بعضهم العلم أنهم لا يرون ذلك وحديث بن عمر نص في المسألة أنهم كانوا يتوضعون الرجال والنساء كانوا يتوضعون في زمن رسل الله جميعا وفي رواية من إناء واحد فهو نصفي المسألة وكذلك حديث عائشة كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إنا واحد وتقول دعني دعني قوله إذا ولغ ما معنى ولغ عمار نعم حرك الماء بنسانة وشريبة من هذا الماء أحسنته ومضالع ولغة يلغ ولغة يلغ والمصر نعم ولغن السكون أو ولوغن ولغن أو ولوغن أو أي شيء ولغانا, ولغانا ولغانا هذه ثلاثة مصادر بولغة يلغ ولوغن والغن واللغان كلها مصادر بهذا ومنهم من كسر اللام فيهما في الماضي المضارع ولغ يلغ ولغ يلغ كما حكى ذلك اللحياني كسر اللام فيهما ولغ يلغ هذا جائز على ورد ولغ هو الأشهر موجود ويلغ هو الأشهر ويلغ كذلك موجود في كلامهم والفراء يحكيه مصرا أيضا رابعا ولغا ولغا مع الكسر في الفعل ماض هذا حكى الفراء يقال ولغا ولغا والمشهور ولغا بالفتح هذه الأشياء جائزة وهو كما سمعت حقيقته أن يشرب الكلب بأطراف لسانه بطرف لسانه ويفرق الماء هذا الولوغ يسالم يكون في أي الحيوانات في السباع دون غيرها أحسنته فلا يكون في الطير إلا الدباب ربع بعضها العلم أنه يستهل من الطير يكون فيه الولوغ أما بقية الطير فلا يكون فيها الولوغ الدباب ينزل على الماء وتجد يحرك تجده يحرك إذا شربه فالذباب استخنوه فهو يكون فيه الولغ أما بقية الطير فلا تلق أو فلا تلق. لكن الحكم لا يكون في الجميع على السواء كما سيأتي وإنما هذا الحكم مذكور في أولوغ الكلب خاصة أما بالنسبة للهر إذا ولغت في الماء شربه وتوضى به استعمله في الشاهي استعمله فيما سيأتي إنها من الطوافينة عليكم طوافات فإذا ولغت في الماء فلا يفهم من قول إن, أن الللوق يكون في جميع السباع أنه إذا ولغ غير الكلب نغسله سبعا مثلا لهذا حكم خاص بالكلاب كما سيأتي إذا ولغت وأما بقية السباع فهي كغيرها وأما الهر فلا بأس باستعمال ما شرب منه في الشرب وفي غير ذلك من الاستعمالات أنه يستعمل ما شرب منه الحر ما فيه مانعه لأن بعض الإخوة استشكل قال بالنسبة للهر كيف إذا ولغت لا ولغت لا بأس ما فيه مانع هذه الطوافين التي عمت بها البنوة وخالطت الناس خالطت الناس وصعب الاحتراز منها فما صعب من الحيوانات الاحتراز منه يخفف الحكم فيه يخفف الحكم فيه إلا كلب السعيد وإن كان يعني قد ربما يخالط الناس كثيرا كلب السعيد كلب الماشية لكن ابن عاصم قال القاهر هنا حدكم اذا نغفي الكلم وان الاصل في القاعد عندهم ان ما صعب الاحتراز منه يخف فيه الحكم كما هو الحال في الهرى فيصعب الاحتراز منها ربما تاتي على ما تريد ترشها كما يقول اهل البلاد تبعدها ما في فايده ما في فائدة على شيء فهذا يخف فيه الأحكام قولوا الكلب من مقصود بالكلب هنا كلب الصيد أو كلب الماشية بسعود نعم الهنال للصغراب أي جميع كلاب فأي كلب يلق في الماء فإنه يراق هذا الماء ويوصل بعده إلى سبعا كما ساتي وعندما نسأله ناحية هذه محمد عارف عندك عارف قولوا فليورقه ما حال هذه الزيادة التي في مسلم شادة من شد بها نعم علي بن مسرح صنداء عندك يا محمد كم نفسا خالفت علي فروا الحديث عن شعبة من غير هذه الزيادة نعم أحسنت عشر في غير رواية شعبة لكن تسعة أنفس أو تسعة أنفس في رواية شعبة قرأ عن شعبه لكن غيره من تلاميذ شعبه وهو من غين هذه الزيادة. وجاء من غير طريق شعبه وعن 10 من غير هذه الزيادة وعن 10 من غير طريق شعبه عن ابي هريره فهنا ايضا عن العمش حصلته من غير طريق الاعمش هؤلاء 10 ايضا عن ابي هريره من غير طريق الاعمش ولم يذكر هذه الزياده فيرجعهم والذين رووه عن اعمش اكثرهم وهم تسعه انفس او تسعه انفس لم يذكروا هذه الزيادة الذين منهم من شعبا وأبو معاوية وهم أحفظها ولا من, من من علي بن مصر أحفظ منه ومع ذلك ما هذه الزيادة فلا شك في هذه الزيادة أنها شادا هذا لا يشك فيه لكن معنى صحيح معنى صحيح لأنه لا يصل الشخص إلى الغسل سبعا الذي يبعاد هذا الماء بيرارة هذا الماء فهل يستعمل هذا الماء من ضمن السبع فعلى الأول فليرقه هذا يقول أنه مضنة التنجس مضنة التلوف مضنة التغذر يبعده. يبعده وإلا بعضها العلم يقول من مانع أنه يستعمل هذا الماء الذي هو في الإناء يجعله من ضمن الغسلات يرسل به مال يمتنجس فإن حصلت فيه النجاسة وظهرت فيه النجاسة فلا يستعمل والذي يظهر أن نراوي الحديث أعلى بالمقصود فإن أبا هريرة كان يأمر أو يفتي بإراقة الماء كان يفتي بإراقة الماء ولا يفتي بالسعمال هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب وبعضها العلم يقول ما فيه دليل على أن الماء هذا لا يستعمل يستعمل في الغسل ما فيه مانع يبعد ويستعمل يغسل به هذا الإناء ولا يلزم الإراقة أنه يطعفر كما يقال يعني يسال به أو يرم يعني ما يحتاج إليه هذا مو صحيح عند بعض هالعن أنه قالوا لا بأس باستعمال هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب ما لم ينجز ومنهم من قال إن كان قليلا هو مظنة التنجس مظنة التنجس من أحسن أنه يبعد ولا يستعمل وهذا هو الأحواط هذا هو الأحواط أما هذه الزيادة فليستدل بها عن المقصود أن الماء لا يستعمل هذا ولكن يستدل ما كان يفدي به أبو هريرة فانه يفت بالإراقة وهو راوي الحديث يفت بالعراق وعدم استعمال هذا الماء ومن استعمله ورى انه نظيف هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب نظرا اليه فينه به نظيف ما في شيء نقول ما ما استعمل هنا يجوز أما هذه الزيادة فلم تثبت فلو ثبتت كانت نصا لو ثبتت كانت نصا لا يجوز استعمال هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لكن هذه الزيادة شاذة فيبقى معناه فتوى أبي هريرة وهو راوي الحديث وأعلم راوي الحديث وأعلم أحسن أن يحطاط الشخص هذا المال يستعمله يستعمل ماء جديدا غير هذا المال في الغسل في هذه الغسل أو في السبع الغسلات التي يريد أن يغسل بها إناء هذا هو الأحواط له هذا هو الأحسن وإلا لو استعمل وراء أنه نظيف نقول له ما نصلي نقول لا يجوز لأن هذه الزيادة التي سنحتج بها عليه سيغل شاذة فليرقه من أين لكم يرقه هذه ما الزي ويقول اخلط بالتراب واجعلها واحده اجعلها واحده وهي الاولى هذا المن موجود ساضع فيه تراب وغلطه ثم استعمل ستا بعد ذلك فريق قراني لكن كما سمعت الاحتياط أنك تبعد هذا الماء تماما اناسيمه كان قليلا تبعد هذا الماء تماما وتاتي بماء جديدا بماء جديد غير هذا الماء أنه مظنة التنجس الغديث والتقدر أيضا طيب هذا بالنسبة لما تقدم من كلام على حكم الحديث أو حكم هذه الزيادة ورواية التلمذي كما ترى أخراهن أو أولاهن بالشك ورواية مسلم بالجزم سبع مرات أولاهن بالتراب ما فيه شك وإنما رواية التلمذي هي التي فيها الشك أخراهن أو أولاهن أما بالنسبة لمسائل الحديث وهي تكون على حسب هذا الحديث المذكور فالمسألة الأولى سدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة الكلب كله لعابه لعابه, لعابه وشعره وسائر أجزاءه هذا الحديث سدل به جمع من أهل العلم على نجاسة جميع الكلب سواء كان اللعاب أو الرجل أو اليد جميع أجزاءه نجسة هذا قول جماهير أهل العلم أن الكلب نجس كل كله وليس تنشي نجاسته هذا قول من سمعته قول أكثر العلماء ينظر عنهم هذا فإن الصنعانية عزاه الجمهور وكذلك الشوكاني أيضا عزاهني الجمهور واستدلوا بقوله في الحديث فهور إناء أحدكم ولطف الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة لا يكون له الطهور أو لطف الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة أ vemos الطهور لا يستعمل إلا من حدث أو نجاسة والحدث لا يتصور لأنه ما هو موجود فتبقى النجاسة تبقى النجاسة موجودة أما الحدث موجود ولكن النجاسة تبقى هذا هو دليلهم رحمهم الله قال المساء صنع يقول الطهور الطهور هذا لا يستعمل إلا من نجاسة أو من حذر ما هو موجود لأنه ما نرى شيء وإنما تبقى النجاسة فإذا الكلب هذا نجس لأن النساء صلى الطهور إلى أحدكم إذا هذا الكلب لامسه بمثل هذا الفعل بمثل هذا الفعل وهو البنوء هذه يدل على نجاسة الكلب وأيضا سدلوا بحديث ميمونة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جروا كان تحت سريره من بيته ثم نضح مكانه بالماء نضح مكانه بالماء فقالوا هذا هدر على أن الكلب نجس فلذلك حتاج أن نفص الله بعد إخراجه أن ينضح المكان الذي كان فيه الكلب الذي كان فيه الكلب فهذا الحديث في مسلم عن ميمونه رضي الله تعالى عنها أن النفص الله صلى الله وآن أخرج جروا كلب من بيتي ثم نضح مكانه بالماء هذا القول الأول وايضا بالقياس فان اذا كان فمه وهو اشرف ما فيه وهو اشرف ما فيه يعتبر نجسا النجس قالوا اذا كان فمه وهو اشرف ما فيه يعتبر نجسا فغير من بابش من باب اولى غيره من باب اولى يدل على انه نجس فيكون الرجل نجسا واليد نجسا والجسم والشعر نجس وغير ذلك من اعضائه كلها نجسه اذا كان الحبله هو يلهث دائما هو اشرح موضع فيه يكون نجسا فغير بامش من باب او نه هذه اجلتهم الأول قوله طهور قال الطهور لا يكون إلا من نجاسه أو ايش او من حدث الدليل الثاني حديث ميمونه في مصنف إخراج الجرو والنضحش في مكانه الدنيل الثالث قال إذا كان الفم هو أشرف ما يكون في الكلب نجسا فغيرهم باب ايش هذا القول الأول القول الثاني قالوا أن النجس أو إن النجس فيه إنما هو اللعاب فقط وما على ذلك فهو طاهر لأن النساء صلى الله عليه وسلم قال طهورين أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فقالوا النجس إنما هو اللعاب دون غيره أما شعره وكذلك بقية أجزائه فهي طاهرة يكون النجس منه إنما هو اللعاب إذا ولغ في شيء من الأواني فيغسل لأجل نجاسته وكذلك ما يدل على أن اللعاب النجس قالوا التشديد في أمر غسل الإناء أنه جعله يغسل سبعا فهذا يدل على شديد النجاس فيه شدة النجاس فيه في هذا اللعاب وهذا الفهم فهذا قول شهد قول نبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله فذهب إنا طهارة جميع الكلب إلا الفم منه أو إلا اللعاب منه فقال هو النجس لهذا الحديث الذي بين يدينا, يدينا, يدينا لقوله الطهور والطهور ليكون من نجاسه وكذلك للتغنيض في أمر غسله التغنيض في أمر غسله الإناء طيب القول الثالث قالوا بطهارة جميع الكلب ما فيه شيء نجس لا لعابه ولا جميع جزاءه فليس ثم نجس في الكلب الكلب طاهر كله طاهر قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبول. المسجد ولا يعلم انه كانوا يغسلون المسجد لا يعلم انهم كانوا يغسلون المسجد فكانت تدخل وتدبر في المسجد تدخل وتخرج المسجد ما في ابواب مثل الان الحمد لله الان المساجد مصان بالابواب لا يصلح الكلاب ان تدخل لكن المسجد الذي عصره كان بعضه مسقوفا وبعضه مفتوحا بعضه مسقوفا وبعضه مفتوحا فربما تدخل من امكنه المفتوحه فتدخل وتغمل وتدبر ولا يعلم انهم كانوا يرشون المسجد بعش بشيء من الماء هذا هو دليلهم ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في المخاري قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكون يرشون المكان والأمكن بشيء ما يرشونها بشيء من المياه وتلالك أيضا سدلوا بقونه سبحانه وتعالى في كلب الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم والكلب يمسك بفمه يمسك الصيد بفمه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أباح الأكل مع أنه مسك هذا الصيد بفمه وأتى بفمه إلى صاحبه فقالوا مع ذلك الله يقول فقلوا مما أمسكنا عليكم فهذا يدل على أن ليس بنجس لأنه يمسك الفريسة بالفم وأبيح أكلها فهذه هي أدلة من يقول بنجاسة الكلب على العموم لا يستثنى شيء من الكلب كله طاهر وهي كلها الأغوال كمثرة قوية والأقرب الله علمه هو القوم الوسط أن الكلب طاهر إلا لعابه إلا لعابه فهو نجس وهذا ترجيح شيخ الإسلام من تيمي رحمه الله تعالى وإن الأغوال كلها قوية لكن الأغرب هذا هو وهو القوم به طهارة الكلب إلا اللعاب فإنه نجس لهذا الحديث الذي بين أيدينا طهوروا من أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يصله سبعا كما تقدم وأما ما استدلوا به من إقبال الكلاب في المسجد وإدبار الكلاب في المسجد مع قونها التبول فيه فهذا يحمل على أنه كانت تأتي الشمس وتزين أعيان النجاسة هذه وتطهر المكان فما يحتاجون إلى رش ما يحتاجون إلى رش الأمكنة بأنما لأن الشمس تأتي على هذه الأمكنة وتزيل النجاسة وعين النجاسة فما كانوا يحتاجون إلى رشها بالمال لأجل أن الشمس هذه التي تضربها تزيلها والشمس على الصحيحة تزيل النجاسة إذا ضربت الموضع وذهبت رائحة المكان الذي فيه النجاسة وذهبت عينه تماما فهي من المطهرات فليس شرطة في المطهرة أن يكون الماء فقط أو التراب بل هناك ربما شيء أخرى تكون تطهر هذا الموضع مثل ضربة شمس لهذا الموضع فإنه إذا ضربته وأزال عين النجاسة فهو يطهر على الصحيح من أقال أهل العلم ومنهم يقول لا يطهر إلا بالماء أو بالتراب بأحد طهورين هذا الشيء فلابد من رش بشيء من المياه ولا يكتفى بطهارة الشمس أو تطهير الشمس له هذا بالنسبة للرد عن اللهم بأنه كناب تقبل ويش وتدبر وتبول في مسل النساء صلى ولا كان يعلم أنهم يرشون الموضع من هل يدون على طهارة الكلب أنه طاهر لأنه يجلس الأمكناب ما كان يرشون بعده طيب وأما قوله تعالى ما أمسكنا عليكم هذا ما فيه دلالة على أنهما كانوا يغسلون الموضع الذي يمسك الكلب ما في دلالة فيحتمل أن الله ما ذكر الغسل لأنه معلوم عندهم من أدلة أخرى معلوم عندهم من أدلة أخرى أن النجاسات هذه تطهر ما في دلالة على أنه يكون الكلب طاهر إذا مسك شيء ففي احتمال أنهم يغسلوا الأمكنة للأدلة التي هي معلومة عندهم للأدلة التي هي معلومة عندهم في غسل النجاسات وإن تبت المقصود منه على قولهم فيكون هذا مستثناء هذا من الاستثناءات من العمومات المستثناء بما مسك الصيد أو بما مسك الكلب من الصيد بما مسك الكلب من الصيد فانه لا يحتاج إلى غسل فيسكن كلب الصيد على هذه إذا مسك الصيد فإنك لا تحتاج للغسل والذي يظهر الله علم أنك تغسل الموضع تغسل الموضع الذي مسكه هذا الكلب فالآية ما فيها دليل ظاهر كما يقول الشوكان رحمه الله فعالى فهي تحمل على أن هذا مخصوص أو تحمل على أنهم كانوا يغسلون بناء عن قاعدة العامة في النجاسات بناء عن قاعدة العامة في النجاسات أنها تغسل فالذي يظهر من القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الكلب طاهر إن اللعاب منه فإنه نجس فإذا شرب من الإناء يغسل ويكون الغسل وسيأتي لأن الكلام عليه هذه المسألة الأولى وهي مسألة طهارة الكلب هل الكلب طاهر أم نجس ثلاث أغوال في هذه المسألة القول الأول القول بنجاسته جميعا كله نجس الكلب لا يستثنى منه شيء جميع عضائه نجسه القول الثاني كله نجس إلا اللعاب القول الثالث كله طاهر لعابه غير لعابه وكله عند ترى الأدنى والقول الوسط إن شاء الله هو الأقرب والله أعلم نعم حديث ما في دلالة على أنه يعني, يعني غسل المكان لأجل أنه نجس احتمال أنه يعني ترك شي من خراف الموضع احتمال انه بال في الموضع احتمالات كثيره أما بوله نجس واخره نجس فبيحتمل اخر ما في دلاله واضحه انه طهر المكان لاجل ان الكلب جلس فيه ما في محتمل انه طهر لانه فيه بول فرش المكان هذا والا المكان ما كان يغسله سيقال انه مثل ما كان يعلم انه اذا جلس الكلب في مكان غسل النبي عليه الصلاه والسلام فيحمل على هذا أنه تم نجاسة كانت موجودة نضحها النبي عليه الصلاة والسلام بالماء أو غسل المكان يعني من باب التقدر من موضع الذي جلس فيه الكلب أما أنه لأنه نجس في دليل لاهر طيب هذه المسألة الأولى مسألة طهارة الكلب هل هو طهر أم نجس المسألة القول الأخير أخوان هو قول سفيان والزهري والثوري ابن المندر وهو أيضا قول البخاري رحمه الله تعالى أن الكلب كله طاهر قال البخاري رحمة الله تعالى عليه وقال قول الزهري والثوري وكذلك أيضا ابن المندر وابن عبد البر هؤلاء كلهم يرون طهارة الكلب وعند الناس الكلب ايش نجس صح من الكلب أنت أنه نجس الكلب كله الناس وهذا قل جمهير العلماء طيب المسألة الثاني حكم الغسل سبع مرات هل يجب أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات أم يختفل مرة واحدة بمرتين بثلاث بخمس بأربع ولا يشترط فيه التسبيع هذه المسألة خلافية والذي عليه جمهير العلماء هو صواب أنه يجب التسبيع يجب التسبيع في قصر الإناء الذي ولغ فيه الكلب فما يكتفي بمرة أو بمرتين أو بثلاثة تقول خلاص نظيف لأنه لا يعني في شيء يظهر فيه لا هذا أمر تعبدي التسبيع فيجب على الشخص أن يسبع في التقسير ولا يكتفي بواحدة أو بثنتين أو بخامسة يقول خلاص نظيف معلش فيه وشف عنه على ما نغسل ليش نقول يجب أن تغسل سبعا وهذا قل جمهير العلماء لأن التسبيع أمر تعبدي الله أعلم إيش ورى هذا الله أعلم إيش ورى هذا الحكم من التسبيع والله يعلم أنتم لا تعلمون فيجب وصل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات ولا يكتف بما دون ذلك هذا قل جمهير العلماء وذهب أبو كنيفة حنفية إلى عدم جوب التسبيع إلى عدم وجوب التسبيع استدل الله هريغا عنه مرفوعا في الكلب إذا ولغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ أن الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا هذا لم يثبت عن نبع رضي الصلاة والسلام رواه ابو هريغا مرفوعا وهو ضعيف باتفاق حفاظ الحديث فلا يستذل به واستذله أيضا كذلك بفتي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتي بذلك يفتي بهذا الأمر بثلاث بخمس بما يسر الله تقسله لكن العبرة بما بما روى لا بما يشتر بما رأى العبرة بما روى أبي هريرة لا بما رأى فهو روى لنا عن نبي عليه الصلاة والسلام وهو رؤينا يحدث بذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات هذا الذي رواه لنا وهذا هو العبرة أما ما رأاه واجتهد فهذا لا اجتهاده فهو اجتهاد وخاص به فرأى ذلك رضي الله تعالى عنه لكن روى لنا هذا الحديث أن نسع صنم الله إذا ولغ الكلب نغسله سبعا فالعبرة بما روى لا بما إيش بما رأى مثل مسألة الأخذ من اللحية بعد القبضة فإن ابن عمر كان يأخذش من لحيته بعد القبضة يقبض هكذا وما زائد يأخذه رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك في حجه وعمرته وليس عن إطلاق وإنما يفعل ذلك في حجه وعمرته فإنه يقبض عليه حيته ويأخذ الزائد من على القبضة وروا حديثا من صلى الله ما كان يأخذ ونهى عن ذلك وقال اغفروا اللحاء فقال العلماء العبرة بما بما روى لا بما يشه لا بما رأى فهذا اجتهاده هذا اجتهاده فالعبرة عندنا بما روى لا بما رأى هذا المجتهد الصحابي رضوان الله تعالى عليه وهذا من هذا أبو هرير نعم كان يفتي بهذا لكن روى لنا هذا الحديث وهذا هو الذي نأخذ به طيب فالصحيح هو قول الجمهور أنه لا يختفى بدون السبع بل الصواب من أقوال أهل العلم ان شاء الله هو الراجح أنه لا يختفى بدون الثمان بدون الثمان لحديث من عبد الله بن مغفل وعفروه بالتراب هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه يغسل ثمان مرات هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب وهو قول الحسن رضي الله تعالى عنه وهو قول في مذهب أحمد وقول في مذهب الشافعي أنه يغسل ثمان مرات الإناء لحديث عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه في وسلم وعفروه الثامنة بالتراب قال بعضهم لا أعلم أحد كان يفتي بذلك غيره لا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول هذا تابع الدقيق العيد لكن صواب أنه قد كان يفتي به ممن تأخر عن الحسن يفتي به أحمد في رواية ويفتي به مالك في رواية يفتون بهذا أن الإناء يرسل ثمان مرات فهذا ثابت عن غير الحسن فلعل ابن عبد البر يعني من تقدم لا علم أحدا كان يفتي به غيره لعله يريد من تقدم على الحسن أو من هو بزمنه أما من جاء بعده فقد كان الشافعي يفتي به في رواية عنه وقد كان أحمد أيضا يفتي به في رواية عنه فقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا يفتي به غيره هذا يحمل على من تقدم أو من كان في. زمنه فما كان يفتم بهذه الفتوى بل كلهم يقولون بالتسبيع لكن قد شاء عن هؤلاء ألا إما رحمهما والصنعان رحمة الله تعالى عليه يؤين قول الحسن قال قلت لا يخفى أن إهمان المصنف لذكرها وتأوين من قال بي... ويتأوين من قال بإخراجها عن الحبيبة مجاز كل ذلك محامة عن المذهب والحق مع الحسن البصري والحق مع الحسن البصري أنه يثمن في الإناء التقسير يكون ثمان مرات إحدى الثمان بالتراب يغسل أما التسبيع فهذا عليه أكثر أهل العلم وأما أقل من التسبيع فهذا لا يصبح هذا يقول به الحنفية وما يصبح بقي الزيادة على السبع وهي الثمان الصحيح من قالها العلم أنه زال على السبع يغسل ثمان مرات وإحدى الثمان تكون به التراب هل هي الأولى أو الأخيرة هذا إن شاء الله غدا يكون كلام عليه أخذنا مسألتين نعيدهما لأن الوقت قد جاء المسألة الأولى مسألة الكلب هل هو طاهر أو نجس الصحيح هنا قالها العلم إن شاء الله أنه طاهر إلا اللعاب منه فإنه نجس المسألة الثانية مسألة التسبيع هل يغسل سبعا أم يكتفى بواحدة أو بثنتين أو دون السبع جماهير أهل العلم على أنه لا يختفى دون التسبيع بل يجب أن يغسل سبع مرات والحنفية يقولون بما يصر الله سبع متما رأيت أنه صار نظيفا تختفي بهذا والصواب أنه يغسل ثمان مرات إحداهن بالتراب لحديث عبد الله المغفل وعفروه ثامنة بالتراب هذا هو الأقرب إن شاء الله من قال بهذا الذي يقول بأنه صحيح نعم رؤية عن حسن قال به الحسن وقال به في رواية أحمد والشافع واختاره صنعانه قال والصحيح والحق مع الحسن والحق مع الحسن البصري أنه يثمن في أهلنا لأن الرواية في مسلم طيب هذا هو إن شاء الله الأقرب الله وعلى سبحانه وحمدك لا إله إلا أنت استغفروا فكمنيت وبقي أمسائي لتعلق بالكلب أو بهذا الحديث إن شاء الله نرجئها إلى